και αυτό بِالبَينَاتِ το أَبَشَرُ Ο κόσμο είναι ο اللهَّ زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم بما عملتم وذلك على الله يسير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 Δικαλύβευε η Λόγια Κονλή Σχέιν Αλύμ. Η Λόγια Κονλή Σχέιν إِلَٰهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم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 τουρίζοντας τον Θεόντα, τον Θεόντα, لَكم Θεόντα, τον والله شَكُورٌ Θεόντα, τον Θεόντα,